اراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ايها الناس قد جاء من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير منهم مما يجمعون قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزقا فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا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 وَمَا يَعْزُبُ فِي فِي الْأَرْضِ وَلَا في السماء وَلَا السَّمَاءِ பி وَلَا பலி إِلَّا فِي كِتَابٍ பிக்க أَلَا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 هو الفوز العظيم الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كَنَ اعْبُدُ وَإِيَاكَ أَسْتَعِينْ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمْ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها